هذا رابع عيد وانتي دائما في وسط قلبي ملاكا نائما في بحر حبك فؤادي عائما وانغرق عل ما يشرق بما بارد احساسي هذه المرة عليك لا تلوميني وذا من صنع ديك تهجريني وداري يحني ابيك ولا رعيت شعور خفاقي وهواه أكتبك للعيد وانتي عيد روحي واتدى وابك من جروحك جروحي وضحك في جيتك ونغبتي ينوحي يا تناقض شاب راسي بمحتواه واش اسوي بك وانا مقوى غيابك وان عذرتك ما عذر قلبي عذابك وانسليتك ما سلت روحي جنابك وان بغيتك ما لقيتك آه آه ما لي خاطر للشعر الله وكيلك بس أنا تعوتك العيد أحكيلك عيد عيديتك من قلبي تجيلك اقبليها ياملح كل الحياة الكلام أخيره ما قلّه ودل وأنا شعر طال أخاف إنه يعل بسك تحسني وأنسى ما حصل من هجير وبعد لاحقني اذاه كل عام برغم كل هذه الظروف أعشقك وهواك وأحبك بخوف وارتجي وصلك ولكن ما اشوف غير هجرك والوصل مت برجاه كل عام وانتي بخير وسلامه كل عام اصيغ من شعري حمامه ثم نرسلها وتلحقني ملامه يا بعد كل الشعور ومنتهاه